سَكَنَ اشواق المحبين لو ذقت شوق قلب المتيب بحبي لهم تطربا بأشواق المحبين وصلى الله على نبي كدل <تصفيق> الأمور Altyazı M.K. Kayır